119. وإني عذت بربي وربكم أن تردمون 110. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 111. فدعا ربه أن هؤلاء قومون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 111. إنه كان عاليا من المسرفين 112. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 113. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 114. هؤلاء ليقولون إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ بَثُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 114. في جنات وعيون 115. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 116. كذلك وزوجناهم بحول النعين 117. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ أَضَلَّ مَن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ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 آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها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 رجز أليم